وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ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 ذالك نجز المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلَيَّ يَصْلُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 لا نمن المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراة وهو سقيم.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 أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ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 قامون معلوم وإننا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المقصورون وإن جادنا لهم الغالبون.